بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله صحبه وعلى آله وبعد وصلنا إلى قول مالف ولعصالتها استثرت بأمور إلى الهمزة ولعصالتها استثرت بأمور قال منها من هذه من ماذا تفيد التبعيض وما هو ضابط من التبعيضية هي الذي يحل محلها بعض في الكلام وتدخل على اسم عام هذا ضابط من التبعيضيه قال منها تمام التصدير بتقديمها على الفاء والواو وثم هي العاطفات هي العاطفات في نحو افلا تعقلون و اولم يسيروا ثم اذا ما وقع امنتم و كان ذلك تقديم حرف العطف على الهمزه لانها من الجمله المعطوفه لكن راعوا اصاله الهمزه راعوا اي حافظوا بعنايه على اصاله الهمزه قال في استحقاق التصدير نوع المراعاه في ماذا تكون في استحقاق التصدير. قال فقدموها بخلاف حل وسار ذات الاستفهام هذا مذهب الجمهور وذهب الزمخشري إلى تقدير جملة بعد الحمزة لقطة من المحل ليكون كل واحد من الهمزه أحرف العطف في موضوع التقدير اتجهلون فلا تعقلون ونحو ذلك وضعف بعلم الطراده. اذ لا يمكن في نحو افمن هو قائم على كل نفس لا يمكن هذا التقدير وبان فيه حذف جمله معطوفه وبان فيه حذف جمله معطوف عليها حذف جمله معطوف عليها من غير دليل قيل وقد رجع إلى مذهب الجماعه في سورة الاعراف ثم ان امده الاستفهام قد تلد لمعان اخرى أين ذكر من أحكام الهمزة هذه فقط خصيصا واحدة ثم ذكر خروج الهمزة عن المعنى الاستفهام لمعان بلاغية بحسب المقام والأصل في همزة الاستفهام معنى الاستفهام هذا هو الأصل قال ثم إن همزة الاستفهام قد تجد لمعان آخر بحسب المقام والعصر في جميع ذلك من الاستفهام الاول التسريح سنحو سواء عليهم انذرتم ان تنذرهم والتقدير سواء عليهم انذروا على وعدم سواء عندهم انذروا كعدم قال بعض النحويين لما كان المستفهم يستوي عنده الوجود الوجود والعدم وكذا المسوي, وكذا المسوي جرت التسوية بلفظ الاستفهام وتقى همزه التسوية بعد سواء هذا ضابط همزه التسوية بعد سواء ولا تشعري وما وبالي وما أدري إذن هذا هو ضابط همزه التسوية تقع بعد أربع كلمات الأولى سواء الثانية لا تشعري الثالثة ما وبالي الرابعة ما أدري طيب وهمزة التشوية عدها بعضهم أنها حرف مصدري والصواب أن أن السبك مع همزة التشوية سبك معنى يعني سبك المصدر بالنظر إلى معناه وليس من باب الحرف المصدر وعلى الثاني التقرير وهذا توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته ونفيه أنه قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني أمي من دون الله هذا توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته ونفيه فعيسى يعلمنا في هذا الكلام لكن الله قل له يوقفه على هذا الأمر من بأن ماذا تقرير عيسى وتوبيخ من وتوبيخ النصارى الذي اتخذوه ماذا وأمه إلهين من دون الله سبحانه وتعالى فهو بالنسبة في حقه تقرير وبالنسبة لهم توبيخ وتشنيع وبيان خطأ وبيان زلل ما ذهبوا إليه واقامة الحجة عليهم وبيان المحجه طيب بهذا يكون قد انتهى درس اليوم ماذا نواصل اليوم نسأل الله